فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب اللقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فشد الوثاق فإما بعد وإما فداءا حتى تضع الحرب أو زارها ذلك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 يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم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 وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قال آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طبع اللَّهُ على قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا In het einde de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 فهل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تفسدوا فِي الْأَرْضِ وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم المدى وشاق الرسول من بعدما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم إن الذين كفروا صدوا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 وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا we gaan verder de vraag van mevrouw Ayala Sender. Ik wil u een قوما غيركم ثم لا